بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخرافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يومهما على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجنون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما